اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان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 أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حيا للصلاة حيا للصلاة حي علی الفلاح حي على الفلاح حیا خیر العمل، الله love